السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نكمل القراءه في هذه الرساله الامام الصابوني رحمه الله تعالى وصلنا عند ذكره وإراده لاحاديث النزول وبالأمس ورد سؤال فيه نوع من الطول والحقيقة الأخ السائل كان موجود حبذا يأتينا لأن فيه خطأ أو في أخطاء يعني في كتابته للسؤال صاحب هذه الورقة لعله يأتينا إن شاء الله ونشرح له هذا الموضوع بعد الدرس ان شاء الله طيب وصلنا في روايه موسى بن عقبه نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله تعالى وفي روايه موسى بن عقبه عن اسحاق ابن يحيى عن عباده بن صامت زيادات حسنه وهي التي اخبرنا بها ابو يعلى حمزه بن عبد العزيز المهلبى قال أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان ابن أبي سويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن صامد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الاخير حين ينزل الله ما سمك ينزل الله عندي هذا يقول أخرجه ان الشريعة طبراني الكبير والأوسط يراجع يراجع الشريعه ولا والنسخة اللي معي محققة على مخطوطه وعم هذه ما أدري من أخذها الأخوان فيها مخالفات ما أدري من اعتمدوا على شيء هذه النسخة هذه من عدها هذه لي طيب فيها أشياء يمكن أخذت من مواقع في الإنترنت لم ي... ليست معتمدة تماما ليست معتمدة يقول ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له ألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه ألا مظلوم يذكرني فأنصره ألا عام يدعوني فافكه وألا فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه عن هذا الحديث فيه بعض الانقطاع قال وفي رواية وفيه انقطاع ومخالفة للأحاديث الصحيحة في وقت النزول وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي خرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة يعني الطريق مختصرة ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة وروى هشام التستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري من يستغفرني فأغفر له من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه حتى ينفجر الصبح أخبرنا أبو محمد المخلدي قال عن باءنا أبو العباس السراج أو السراج قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر. قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يمهل حتى اذا ذهب ثلث الليل الاول هبط الى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب هل من مستغفر هل من سائل هل من داع حتى تطلع الشمس الله هذا الحديث في صحيح مسلم اخبرنا ابو محمد المخ قال حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابه بن سوار عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي مسلم لغر قال أشهد على أبي سعيد وابي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء ثم أمر بابواب السماء ففتحت فقال هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من مضطر أكشف, أكشف عنه ذرة هل من مستغيث أغيثه فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس يعني الثقفي قال حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على آبي هريرة وابي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى سؤله الا هل من تائب يتاب عليه حدثنا الاستاذ ابو منصور بن حمشاد قال حدثنا ابو علي اسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال حدثنا ابو منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنباءنا معمر عن سهلب بصالع عن نبيع عن نبيع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول أنا الملك أنا الملك ثلاثة من يسالني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر سمعت الأستاذ أبا منصور على اثر هذا الحديث الذي املاه علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف وهذا يدل على أن أبو حنيفة رحمه الله يثبت الصفات وينفي الكيفية أي علم العباد بالكيفية وهو بهذا قد وافق. السلف الصالح رحمه الله وهذا فيه الرد على من زعم أن أئمة الفقه الاربعه المشهورين انهم على طريقة المتأخرين ممن دخل في علم الكلام بل هم على الطريقة الصحيحة أبو حنيفة ومالك والشافعي أحمد رحمهم الله وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف هذه الجملة اشتملت على أمرين الأمر الاول بيان وجوب إثبات الصفات مع في المماثله والكيفيه والجملة الثانية ذكر القاعدة المشهورة عند السلف وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات قال وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب. معروف ومشهور ومطبوع وهو من الكتب المفيدة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة وفيه الرد على الجهمية والمعطلة والصابون رحمه الله عندما يذكر هذا الكتاب وينقل منه يدل على أنه يعتد به ويحبه ويوافق على ما كتبه مصنفه فهم على طريقه واحده مع أنه لن يلاقي ابن خزيمه لكن بينهم طبقه يعني نحدث عن شيخ عن ابن خزيمه قال وسمعت من حافده ابي طاهر رحمه الله يعني ابن ابن خزيمة باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول كلمة صفة هنا ما معناها معناها وصف معناها وصف يعني نثبت ما ورد في النص من غير أن نصف هذه الكيفية من غير صفة يعني من غير وصف كيفية النزول مع إثبات النزول فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول من غير أن نصف الكيفية لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول فاحفظ هذه القاعدة كلهم على هذه الطريقة رحمهم الله هذه الطريقة السلف سر على منهاجهم يقولون الله جل على أخبرنا بذلك ورسوله أخبرنا نؤمن بما أخبرنا وما لم يرد نمسك عنه فالكيفيه لم ترد نفسك عنها بأنسنتنا وبقلوبنا وعقولنا ولا نخوض فيما لا علم لنا به وانظر إلى كلام ابن خزيمة هذا يقول الله جل وعلا ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة الله سبحانه وتعالى جعل نبيه يبين للمسلمين ما يحتاجون إليه ولو كان هذا الامر عن الكيفيه والسؤال كيف ينزل لو كان هذا مما يحتاج اليه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فعلم فعلم ان السؤال عنه تنطع وتكلف وقد هلك ايش المتنطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا اذكر الصحابي الجليل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا يضحك قال يا رسول هل ربنا يضحك ما قال كيف يضحك سأل عن هذه الصفة هي ثابتة قال نعم فقال لن نعدم خيرا من رب يضحك أو قال لن نعدم من رب يضحك خيرا امن بها وعلم أن لها مقتضى وأن الله جل وعلا إذا ضحك إلى عبده فإن هذا علامة على رضاه عنه ودخوله الجنة وإيصال الخير له فانظر إلى إيمان الصحابة وفقههم فإذا ثبت عندهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به وعلموا أنه هو الحق ولم يسألوا عما لا حاجة لهم به قال الإمام الصابوني رحمه الله أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد الصيدلاني قال حدثنا علي بن حسين بن جنيد قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال عن مخرمه مخرمة بوكير بكير عن أبي ها حا وأخبرنا حاكم قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم واللفظ له قال حدثنا إبراهيم بن منقذ قال حدثنا ابن وهب عن مخرمة ابن بكير عن أبي قال سمعت محمد بن منكدر يزعم أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى في الى السماء الدنيا قال واي يوم قالت يوم عرفة وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان كلام أم سلمة خرجه الدار والدار قطني واللالكائي وهذا في خاصية اليوم عرفة وهي إثبات النزول في النهار في اليوم ليس في الليل وروى عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلا إلى آخر النهار من الغد فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب يعني قبيلة ويكتب الحاج وينزل ارزاق السنه ولا يترك احدا الا غفر له الا مشركا او قاطع رحم او عاقا او مشاحنا هذا الحديث سبق الكلام عنه وهو من الحديث التي ضعفها كثير من اهل الحديث وخالف بعض العلماء انه حسن بمجموع طرقه والاقرب انه لم يثبت وحتى على تقدير صحته وثبوته فإنه لا يشرع تخصيص تلك الليلة بعبادة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء والمسلم يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك بها قال الإمام رحمه الله أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال باني جدي الإمام قال حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي ح قال الإمام حدثنا الزعفراني قال حدثنا عبد الله ابن بكر السهمي قال حدثنا الدستوائي قال حدثنا هشام الدستوائي وحدثنا الزعفراني قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون عن بعر قال انبار الدستوائي وحدثنا محمد بن عبد الله الميمون بالاسكندريه قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي جميعا عن يحيى ابن ابي كثير عن عطاء ابن يسار قال حدثني رفاعة ابن عرابه الجهني ح وحدثنا ابو هاشم زياد بن ايوب قال حدثنا مبشر بن اسماعيل الحلبي عن الاوزاعي قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال حدثني هلال بن ابي ميمونه عن عطاء بن يسار قال حدثني رفاعه ابن عرابه الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستاذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال شق الشجرة الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغضوا أو أبغض إليكم من الآخر أو من الآخر فلا ترى من القوم إلا باكيا الله قال يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وكان إذا حلف قال والذي نفسي بيده أشهد عند الله ما منكم من أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يسدد إلا سلك به في الجنة ولقد وعدني ربي أن يدخل من أمة الجنة سبعين الفا بغير حساب ولا عذاب وإني لأرجو أن لا تدخلوها حتى تتبوأوا ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا ما مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا ثم يقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يدعوني فأجيبه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الصبح هذا لفظ حديث الوليد قال شيخ الإسلام قلت يعني الصابوني فاشق السلام يعني الصابوني قلت فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم اقر به اهل السنه وقبلوا الخبر واثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته لم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا ولعلهم لعنا كبيرا هذه الجملة هي تعليق من الصابون رحمه الله لما فرغ من إراده للروايات في باب أو في أحاديث النزول وقد تقدم الإشارة إلى أن أهل العلم عندما يسندون الاحاديث بأسانيدها يجعلون العهدة على من يطلع عليها ويريدون بذلك بيان كثرة الشواهد والآثار المروية وكثرة الائمه والمحدثين والكبار الذين رووها من آئمة المسلمين وإلا فقد يرد فيها لفظة فيها ضعف أو لم تثبت لكنها في جملة الحديث التي وردت فيه تشهد يشهد هذا الحديث للأحاديث السابقة ويعظدها كما تقدم ذكر ذلك انظر لمنهج أهل السنة هذا منهجهم يقول فلما صح خبر النزول اقروا به قبلوه وأثبتوا ما ورد لم يعتقدوا التشبيه ولم يبحثوا عن الكيفيه إذ لا سبيل إليها بحال هذا هذه الجمل هي عبارة عن قواعد لأن السنة والجماعة قواعد فارقوا بها أهل البدع والظلالة من المشبهين الممثلين ومن المعطلين الجاحدين أرجو أن يكون هذا محل اهتمام طالب العلم عندما يقرا مثل هذه الرسالة فينتبه لهذه الجمل والقواعد. قال وقرأت لأبي عبد الله ابن أبي حفص البخاري وكان شيخ بخارى في عصره بلا و وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن حسن الشيباني محمد بن حسن بن الشيباني هذا من كبار الفقهاء الأحناف قال أبو عبد الله أعني ابن أبي حفص يعني القائل ابو عبد الله يعني من هو؟ البخاري هذا اللي من أصحاب محمد هو له الكلام سمعت عبد الله بن عثمان عندكم كلمة سمعت ولا ساقطه ها؟ موجودة؟ طيب سمعت عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرو أو شيخ مرو يقول سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول قال حماد ابن أبي حنيفة قلنا لهؤلاء يعني الجميع أرأيتم قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة هل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا قالوا أما الملائكه فيجيئون صفا صفا وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك هذا كلام الجهمية يقولون لا ندري ما عنا بذلك ولا ندري كيف جيئته فقلنا لهم إن لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه الله انتبه، يفرقون بين أيش البحث الكيفية فينهون عنه وبين الإيمان بما ورد فيأمرون به أرأيتم من أنكر أن الملك يعني الملائكة لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم قالوا كافر مكذب قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب الله أكبر أقاموا عليهم الحجة من عند كلامهم هم أنتم لما أنكرتم وجاء ربك والملك صفا صفا أنكرتم مجيء الرب قلتم لا يجي قلتم من أنكر مجيء الملائكة فإنه يكفر نقول فكذلك من أنكر مجيء الرب فإنه يكفر لأنه خبر الله سبحانه وتعالى قال ابو عبد الله بن ابي حفص البخاري ايضا في كتابه لم يذكر المؤلف اسم الكتاب ولا لعله يعني مفقود لم يعثر عليه ذكر ابراهيم ذكر ابراهيم بن الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول اذا قال لك الجهمي انا لا اؤمن برب يزول عن مكانه ماذا يريد الجهمي معايا اخواني انكار ايش النزول فيقول اذا انت اثبتت النزول اذا يزور يزول عن مكانه انا لا اؤمن بهذا تكليب تهطيل اذا قال لك الجهمي انا لا اؤمن برب يزول عن مكانه فقل انت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء الله أكبر. وهذا لا شك أنه من عيون كلام السلف رحمهم الله الفضيل بن عياض هذا من العباد العلماء الصالحين ابو علي رويت عنه كلمات عظيمة في السنة والاتباع وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير من عبد الله البجلي في الرؤيا هذا حديث مشهور في الرؤيا حديث جرير البجلي صاحب بخاري وغيره انكم سترون ربكم انكم تنظرون الى ربكم طبعا الجهميه المعتزله من جهلهم يظنون انه لم يروي حديث الرؤيا الا جرير فيقولون هذا تاخر الاسلام وقيس بن بحازم التابعي الجليل يقول هذا اعرابي بوار على عاقبه يسبونه انا معتزله ويتكلمون في الشناد وهم ليسوا من اهل الحديث ولا من اهل الشاع لكن هذا من البغي والعدوان الذي عند اهل البدع على اهل الحديث فكان الائمه يردون عليهم يقولون هذا متواتر الرؤيه أحاديث متواترة أكثر من خمسة وعشرين صحابيا روى أحاديث الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث متواترة لكن المعتزلة الجهمية لجهلهم يظنون أن حديث جرير فاشتعر عند السلف أن الجهميه يتكلمون في حديث جرير هذا فاستمعوا لماذا يقول ماذا يقول يزيد بن هارون شيخ الإسلام في زمانه رحمه الله يزيد بن هارون الواسطي وروا يزيد بن هارون في مجلسه يعني مجلس العلم مجلس الحديث روا هذا الحديث بسنده حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة بدر فقال له رجل في مجلسه يا أبا خالد ما معنى هذا الحديث فغضب وحرد يعني غضب غضما شديدا وتأثر وقال ما أشبهك بصبيغ صبيغ بن عسل المرادي رجل في زمن عمر رضي الله عنه كان يسأل عن النازعات والسابقات يسأل عن المتشابهات من عياته ترك تكلف يتكلف ويسأل عن ما لا حاجة إليه فبلغ عمر ذلك أخذ عمر بالدرة وعرجين النخل وضربه حتى سال دمه ثم أتابه من الغد فضربه تأديبا له ثم اليوم الثالث نفس الشيء فقال يا أمير المؤمنين إن كنت قاتلي فقتلني فإن هذا أهون علي يعني وجد ألم شديد من الضرب تأديب فأمر به فذهب به إلى بلد ونهى الناس عن مجالسته ونحد يجسليه فكان إذا جاء مجلس مثل مجلسكم هيا نفر الناس عنه خرج. جلس وحده كل ما رأى عند ناس تركوه في الزوق في المسجد شهر كامل ثم لما ذهب عنه هذا الشيء الوسوسة والأسينة والتعند عفعه بعد سنين خارجت الخوارج في العراق على علي جاءوا في المسجد اخرج معنا الخرج. فقال لا نفعتني موعظة العبد الصالح أه عمر هنا يزيد بن هارون فيقول ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به وإلك ومن يدري كيف هذا ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفها نفسه واستخف بدينه إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم وإن لم تفعلوا هلكتم وقصة صديق الذي قال يزيد بن هارون للسائل ما أشبهك بصديق وأحوجك إلى مثل ما فعل به اما رواه يحيى إذن السعيد عن السعيد المسيب أن الصديق التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن والذاريات ذروة قال هي الرياح ولولا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت قال فأخبرني عن فالحاملات يقرأ قال هي السحاب ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلتم قال فاخبرني عن فالمقسمات أمر قال الملائكه ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلتم قال فاخبرني عن فالجاريات يسرا قال هي السفن ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلتم قال ثم أمر به فضرب مائه صوت ثم جعله في بيت حتى إذا برا آبه ثم ضربه مئة صوت أخرى ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري ان حرم عليه مجالسة الناس فلم يزل كذلك حتى أتى, أتى ابا موسى الأشعري فحلف بالايمان المغلظ ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا خلاص يعني اللي في قلبي راح اللي في نفس طاح ما العوام يقولون إيش هذا في راسه حب ما طحن في, في راسه حب ما طحن اذا طحن ليذهب راسه عقل والتزم بالادب وترك وسوسه الشيطان فكتب يعني ابو موسى اذا عمر يخبره فكتب اليه ما يخاله خاله الا قد صدق خلي بينه وبين مجالس الناس وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب سمعته رجلا من بني عجل يقال له فلان خالد بن زرعه يحدث عن أبيه قال رايت صبيغة ابن عسل بالبصرة كانه بعير أجرب <تصفيق> البعير الأجرب كل أصحاب الإبل ماذا يفعلون يخافون منه لأن البعير الأجرب اذا خالط الإبل انتقلت إليها العدوى بأمر الله انتقل الجرب والمرض فأصحاب الإبل إذا رأوا بعير أجرب أخذوا إبلهم وحاملوها منه قال يجيء إلى الحلق فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمه أمير المؤمنين من هو؟ يعني عمر رضي الله عنه وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا بني تميم أنا قلت مرادي هو تميم نعم يقال له صبيق قدم المدينة فكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن هذا هذا مشكلته فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل فلما دخل عليه جلس فقال من أنت قال أنا عبد الله الصبيغ يعني المفروض يقول إيش أنا الصبيغ قال أنا عبد الله ص في تكلف ولا لا في تكلف من عنده فقال أمي عمر قال وأنا عبد الله عمر رضي الله عنه ثم اهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي هذا فيه دليل على التعزير من ولي الأمر لمن وجهته يقع في مثل هذه الأمور فبعض الناس ينفع فيهم النصيحة ويكفي وبعض الناس ينفع فيهم الجدال بالتي هي أحسن وبعض الناس لا يكفي في هذا ولا هذا ربما يحتاج إلى سجن كما صنع عمر لما سجنه في البيت وربما يحتاج إلى تغريب ونهي الناس أن يتجالسوه وهذا من مصلحته هو ومن مصلحة المسلمين من مصلحة نفس المؤدب أن يسجر وينهى عما يضره قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن موسى السلمي قال انبانا محمد بن محمود الفقيه المروزي قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا ابو زكريا يحيى بن أيوب يحيى بن ايوب العلاف التجيبي بمصر قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا اشهب بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن انس يقول إياكم والبدع اياكم والبدع قيل يا أبا عبد الله وما البدع قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون الصحابة والتابعون ربوا وأخبروا بما أخبر به الله جل وعلا وأخبر برسوله صلى الله عليه وسلم ثم أهل البدع جاءوا فتكلموا في هذه النصوص وحرفوها وغيروا معانيها وقالوا لا نثبت هذا ولا نؤمن بهذا فهؤلاء هم أهل البداء الذين نهى الامام مالك وغيره عنهم قال اخبرنا ابو الحسين احمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال انبان ابو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لان يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلى الشرك احب الي من ان يلقاه بشيء من الاهواء اخبرني ابو طاهر انظر يا اخي الكريم يعني هنا التحذير من الاهواء صريح ولا لا والهواء جمع هوى والهوى يعمي ويصم سمي الهوى هوى لان الهوى الفراغ، فإذا فرغ القلب من الحق دخل عليه الباطل وأيضا سمي الهوى من الهوي وهو السقوط أو تهوي به الريح في مكان سحيق لأن صاحب الهوى يعطفه هواه على الباطل كما يسقط من علو فيهوي هويا شديدا والاهواء سميت بذلك لمخالفتها الحق لكن في كلام الشافعي التحذير من شيء أعظم من الاهواء ما هو الشرك يقول أن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خل الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الاهواء وفي هذا بيان أن الأئمة يحذرون من الشرك لكن لم يكن في زمنهم بين من يدعي الإسلام لم يكن هذا فاشيا منتشرا كما في هذه الأزمان المتأخرة في هذه الأزمان المتأخرة ظهر وانتشر الشرك في من يدعي الإسلام فيستغيثون بالحسين وبالحسن وبعلي وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يستغيثون به. البدوي ويستغيثون به وينذرون لهم ويذبحون لهم أنا هنا يتوجب على اهل العلم تحذير الناس من هذا الشرك والعناية به العناية بمعرفة تفاصيله التي جاءت في الكتاب والسنة تحذير الناس منها قال أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عمر الحيري أو الحيري موضع مشهور بني سابور قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي ولها عما سوى ذلك معنى هذا الكلام يعني ابق على الفطره السليمه ابق على الفطره السليمه واترك هذا التلطع ولها عنه الطفل الصبي على الفطره كل مولود يولد على الفطره والعربي يسال عن ما يهمه ويشتغل به والغالب على العرب انهم اذا ارادوا ان يفهموا شيئا قصدوا اليه وسألوا عنه ثم لزموه ما يتردد ما يجلس عشرين مره يسال ويطوف بالناس قال يا رسول الله العربي لما سأل عن الإسلام وسأل عن الصلاة وسأل سأل قال والله لا أزيد على هذا ولا تمسك فقال أفلح عند صدق فعلامة الصدق قبول الحق عدم التردد فيه جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما وكانوا باياتنا يوقنون حتى يعني كبار ائمه الكلام شوف الكبار منهم مثل ابي المعالي الجويني اصولي مشهور من كبار الاصوليين لكنه في العقيده اشتغل بعلم الكلام المذموم اشتغل بعلم الكلام المذموم في آخر حياته ندم وكتب ك كلام معروف عنه يقول لقد خذت فيما نهاني علماء الإسلام عن الخوض فيه خضت البحر الخضم وتكلمت في أمور واخلي تكلم ثم قال وها أنا ذا أموت على عقائد أو على عقيدة عجائز ليس أمور العجوز دائما عن فطره تعظم الله جل تعظم الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء في كتاب السنه فهو مقبول وما خالف كتاب السنه فهو مردود عن فطره قبول واستسلام للوحي ما في معارضه ولا معاندة وغاية ما هناك انا بعض الامور لا افهمها وليس معنى اني ما افهمها انا ليس بحق وانما لاني انا لم افهمها تسليم قال أخبرنا أبو عبد الله الحاضر قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت ابا يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن حواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن اسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل بن الحارث قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال سمعت الوريد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف هنا كلام سفيان وكلام الأوزاعي وسفيان ومالك الأول يقول تفسيره تلاوته والسكوت عنه والثاني يقول أمير روح كما جاءت بلا كيف إيش معنى هذا معنى النصوص جاءت بألفاظ عربية ولا عجمية ألفاظ عربية مبينة واضحة ولا غامضة مبينة وواضحة ومعنى هذا أن لها معاني ومدلولات السلف يفهمون هذه المعاني يؤمنون بهذه المعاني ولكن في زمنهم خرجت التفسيرات المتكلفة تفسيرات اهل البداء وتحريفاتهم للنصوص فكانوا يطلقون عليها بأنها تفسير للنصوص ليس مرادهم بالتفسير للنصوص اي التوضيح لا انما مرادهم التحريفات التي اطلقها اهل البدع فهذا التفسير نشكو عنه ولا نتكلم فيه ولا نقبله وهذا معنى امن كما جاءت ايش معنى امن كما جاءت هي جاءت بألفاظ عربية واضحة لها دلاله بلا كيف هذا نفي ايش علم العباد بالكيفيه فقولهم عن أمرها كما جاءت هو قبول لها إيمان بما دلت عليهم المعاني وقولهم بلا كيف هو نفي لمعرفة الكيفية أو البحث فيها قال الإمام الزهري رحمه امام الأيمة في عصره وعين علماء الامه في وقته على الله على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلى التسليم وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال حدثني جد الإمام قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحنيني قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله هذا الحديث رؤية من طرق كثيرة حديث ذكر الغرباء وأن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا والغرباء ليس وصفا مطلقا كل من هب ودبيت يدعيه أو يظن عنه من أهله وإنما هم الطائفة المنصورة الطائفة الذين على الحق لزموا الجماعة والتزموا منهج أهل السنة والجماعة ولم يخرجوا بسيف على الأمة هؤلاء هم الطائفة المنصورة الذين على الحق يشتغلون بتعليم الناس الخير وتعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأظن أنه أول كتاب مر معنا هذا في صفة علماء أهل السنة والجماعة في أوصاف السلف الصالح حرصهم على تعليم الناس الخير حرصهم على تعليم الناس السنة وبثها بين الناس ونهيهم عن البدعة هذه صفة علماء أهل السنة والجماعة فكن أنت منهم بارك الله فيك واسر على منهاجه واقتفي آثارهم فإن لم تبلغ مبلغهم فلا أقل من أن تحبهم أن تحبهم وتحب منهجهم وطريقتهم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت ابا الحسن الكارزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت ابا عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله هذا في وقته فكيف في وقتنا أشك أننا في أمس الحاجة إلى أن نتمسك بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نصبر على ما قد يصيب المسلم من الأذى والتعب وروي عن الأعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود هذا من عيون كلام عبد الله مسعود أرجو أن تفهموه وأن تنتبهوا له وأن تحفظوه لأنه مفيد ينفع المسلمين بإذن الله هذه الكلمات الطيبه دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل فليقل به ومن لم يعلم فليقول الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين مر معنا هذا وأشرنا إليه في درس سابق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثني أبي قال حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروه عن محمد بن كابن القرضي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا فقال إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة فقلت لتعجبي فقال ومما تعجب ومما تتعجب قال قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونثال من شعرك قال وكيف لو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خرايا في فمي صديدا كنت لي أشد نكره حدثني حديثا كنت حدثتني عن عبد الله بن عباس قال يعني محمد بن كعب القرظي قلت حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل شيء قال ان لكل شيء شرف وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة لا تصلوا خلف نائم ولا محدث واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم ولا تستروا الجدرة بالثياب ومن نظر في كتاب اخيه بغير اذنه فانما ينظر الى النار يفانما ينظر في النار الا انبئكم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده الرفد الاعاله افلا انبئكم بشر من ذلك قال الذي يبغض الذي يبغض الناس ويبغضونه افلا انبئكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا أولا انبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره ومن احب أن يكون اكرم الناس فليتق الله إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني اسرائيل لا تكلموا بالحكمه لا تكلموا بالحكمه عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم الأمر ثلاثة أمر بين رشده فاتبعوه وأمر بين غيه فاجتنبوه وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل هذا الحديث الطويل اسناده فيه ضعفاء وروي عدة الطرق وهو مخرج في السنن ببعض هذه الألفاظ والشاهد منه آخر جملة الأمر ثلاثة أمر بين رشده فاتبعوه وأمر بين غيه فاجتنبوه وأمر اختلف فيه فكيلوه إلى الله عز وجل ولو عمل المسلم بهذا لنجا لنجا بإذن الله طبعا هذه الآثار كلها حث من المصنف على لزوم طريقة أهل السنة وجماعة وبيان منهاجهم في الإيمان بالنصوص وترك الاعتراض ووجوب التسليم لما جاء فيها والموقف مما يشتبه على المؤمن قال رحمه الله تعالى ويؤمن اهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامه وبكل ما اخبر الله سبحانه من احوال ذلك اليوم الحق واختلاف احوال العباد فيه والخلق نعم لا واختلاف احوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبنابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها هذا الإيمان بيوم القيامة وبما ورد في الكتاب والسنة من تفاصيل ذلك ويا اخواني هذه الأمور يجب أن تصاحبها اعمال القلوب عند المسلم بان يكون خائفا راجيا خائفا من ربه راجيا رحمة الله جل وعلا كذلك فيما تقدم من الايمان بالصفات الايمان في الأسماء الحسنى يتبع المؤمن ذلك بأعمال قلبيه يتعلق فيها بالله جل وعلا ويجتهدوا بصالح العمل فيكون له حظ من قيام الليل في آخر الليل ويكون له مراقبة دائمة لله عز وجل وتعظيم له في كل أحواله قال رحمه الله ويؤمن طبعا هذه الأمور التي ذكرها في يوم القيامة هي الإيمان بها فرض حتم وخالف في ذلك المعتزلة خالف في ذلك المعتزلة ومن هو أشد من المعتزلة الاهواء الأهواء فأنكروا هذه التفاصيل وحرف النصوص ولذلك أئمة السنة يذكرون هذه المسائل للرد عليهم قال ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال انبانا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلني قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن عن أن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعة لاهل كبائل من هذا الحديث صححه جمع من العلماء صححه جمع من أهل العلم روية من حد أنس حديث جابر وغيرهما قال عن بان ابو علي زاهر بن احمد قال عن محمد بن مسيب الأرغياني قال حدثنا حسن بن عرفه قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمه عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعه وبين أن يدخل شطر أمة وبين ان يدخل شطر امه الجنه فاخترت الشفاعه لأن أعم أكفى أترونها للمؤمنين المتقين لا ولكن للمذنبين المتروثين الخطائين قال أنبعنا أبو محمد المخلدي قال أنبعنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة المسعيد قال حدثنا عبد العزيز محمد الدراوردي عن عمرو بن عامر عمر حاوى أخبرنا مكملا هذا قال رحمه الله واخبرنا ابو طاهر بن خزيمه قال انبانا جد الامام محمد بن اسحاق بن خزيمه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جافر عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن أبي السيد المقبول عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه فقال لقد ظننت لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبر نفسه الشفاعة يؤمن من بها أهل السنة وجماعة وهم وسط طريقتهم وسط بين طائفتين ضالتين الطائفة الأولى تنكر الشفاعة ويقولون لا يشفع في أحد ممن استحق النار أو دخلها وهم الخوارج والمعتزلة لأنهم يجعلون مرتكب كبيرة خالدا مخلدا في النار والطائفة الثانية الغلاة ممن يعبدوا الأنبياء والأولياء ويظن أن عبادته لهم في الدنيا سبب لشفاعتهم له في الاخره كما قال تعالى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا وكما قال في سوره يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضر ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله عبدوهم كما يصنع الان عباد الاضرحه يطفون بأضرحتهم يتبركون يذبحون ينذرون يستغيثون يا فلان المدد المدد يا فلان أنا في حسبك يا فلان أجيب دعائي اشفي في مريضي إيش عند ربي يستغيثون بهم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله رد الله عليهم فقال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض هذا نفي لوجود هؤلاء الذين زعمتم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وفي سورة فاطر يقول ربنا جل وعلا ذلكم الله وربكم له الملك والذين تدعون من دونه تدعون تطلب شفاعة تدعون تطلب رزق دعاء تطلب الجنة دعاء والذين تدعون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمير اللفافة اللي على النوات إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم سماها الله شرك سمها الله شرك فليطلب الشفاعة من غير الله من الأموات والغائبين سمى الله ذلك الطلب والدعاء ايش شركا والذين تدعون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ويشهد لهذا قوله جل وعلا مالك يوم الدين فسرها في, في سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله أين هذا ممن يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيده فضلا وإلا فقل يا زلة القدر أين الله الذي هو مالك اليوم الدين أفضل الشافعين وسيدهم وامامهم صلوات الله وسلامه عليه لا يشفع حتى يأذن الله له من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فإنه صلوات الله وسلامه عليه أول شافع وأعظم شافع يأتي فيخر تحت العرش يسجد لربه ويفتح عليه بمحامد ثم يأتي الإذن فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وهنا في حديث ابي هريره من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ها من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه في حديث اخر قال لكل نبي قال عليه الصلاه والسلام لكل نبي دعوه مستجابه او دعوه واني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه عليه الصلاه والسلام وهي نائله منهم وهي نائله منهم ان شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا اذا اهل الشرك لا تنالهم الشفاعه الذين يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله لا ينالهم هذا الحظ ولا يدركونه فلا ينال هذا الفضل الا الموحد من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه هذا كلام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه والشفاعات ذكرها العلماء وبيّنوها أعظمها الشفاعة العظمى المقام المحمود الذي قال الله فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال ابن عمر يحمده الخلاك كلها وهو الشفاعة العظمى وهو الشفاعة بين يد الرب حتى يفصل بين عباده ويقضي بينهم وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن أنواع الشفاعة أيضا الشفاعة في أن يدخل أهل الجنة الجنة وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أنواع الشفاعة أيضا الشفاعة لقوم في الجنة ان ترفع درجاتهم كما دعا عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة لما مات اللهم أغفر لأبي سلمة وارفع درجاته في المهديين ومن الشفاعه الدعاء ليكون الرجل من السبعين الفا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشه بن محصن ان يكون من السبعين الفا الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب ومن الشفاعه ايضا الشفاعه لقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم اصحاب العلاقه على بعض اقوال اهل العلم كان يدخلون الجنة الجنه هذه خمسه شباعه خاصه بابي طالب شباعه من النبي صلى الله عليه وسلم خاصه بعمي ابي طالب في ان يكون في ضحضاح من النار فهو اخف اهل النار اي من الكفار عذابا في ضحضاح من النار له نعلان يغلي منهما دماغه اعوذ الله بقي اثنتان يخالف فيهما الخوارج المعتزله قوم من اهل الذنوب والمعاصي الموحدين استحقوا دخول النار فيشفع فيهم أن لا يدخلواها والثامنة قوم من اهل الذنوب والمعاصي دخلوا النار فيشفع فيهم أن يخرجوا منها وهذا يثبتها للسنة والجماعة وينفيها الخوارج والمعتزلة والمؤمن يسال ربه يقول اللهم ارزقني شفاعه نبيك صلى الله عليه وسلم ولا يدعو غير الله كما يصنع المشركون انما يدعو الله كما امر الله اللهم ارزقني شفاعه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا يدعو المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا الذي يدعى ويرجى ويسأل الحاجات هو الله الذي يستغاث به هو الله وحده لا شريك له اياك نعبد واياك نستعين حديث ابن عباس في الصحيح في, في السنن اذا سالت احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله قال المؤلف رحمه الله ويؤمنون بالحوض والكوثر وادخال يعني هذا من أمور القيامة التي جاءت فيها النصوص خلافا لأهل البدع الذين يحرفون ويؤولون النصوص هذه في الحوض وفي الكوضة وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم والذين سبقوا من الجنة ولا يخلدون في النار يعني صار أهل التوحيد والإسلام في الآخرة على يعني من مات على التوحيد على ثلاث مرات الاولى قوموا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم سبعون ألفا بينهم النبي صلى الله عليه وسلم ووضح صفاتهم بأنهم يتوكلون على الله ويعتصمون به ولا يلجؤون المخلوقين بالاسترقاء وطلب الاكتواء ولا يتطيرون فهم مستقيمون على الأعمال الصالحة طائعون لله جل وعلا بعيدون عن المعاصي ومن كمال إيمانهم تعلقهم بالله جل وعلا وتوكلهم عليه هذا الفريق الأول الفريق الثاني يدخلون الجنة لكن مع الحساب اليسير تعرض عليهم أعمالهم ويغفرها الله لهم والفريق الثالث يدخلون النار نسأل الله العافية بذنوبهم ثم يخرجون منها بحسب ذنوبهم نسأل الله نجيرنا وإياكم وسائر سمين النار يا رب العالمين قال فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يترك ولا يترك الله فيها من عصاة اهل الايمان احدا هذا الرد فيه الرد على الخوارج وعلى المعتزله وأشباههم و وذلك انهم يزعمون ان العاصي من المؤمنين يخلد في النار يخلد في النار وهذه عقيدة فاسدة ليس المقام مقام الإسهاد في بيان بطلانها لكن تعرف طريقة أهل السنة إجمالة. تعرف طريقة أهل السنة وجماعة اجمالا قال ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وهذا نجعله في بدايه الدرس القادم وسيكون الدرس إن شاء الله في تمام الساعة السادسة قبل المغرب يعني بعد درس العصر الساعة السادسة يبدأ الدرس في إكمال هذه العقيدة ونكمل أيضا بعد المغرب ونرجو إن شاء الله أن يكون هذا كافيا والأسئلة التي وردت لا لعل الوقت الآن قربت الاقامه وإن شاء الله تعالى لا بعد الفجر صعب شوي علي لا بعد الساعة السادسة هذه الأسئلة يا إخوة سوف إن شاء الله أحفظها لأنه كم الساعة؟ خلاص ها جاء وقت الإقامة أحفظها إن شاء الله وأعيدكم إن شاء الله اني نجاوب عليها في الدرس غدل وجزاكم الله خير الجزاء نعم. بقي خمس دقائق أكيد إذا بقي خمس دقائق نأخذ شيء بقي خمس طيب هذا يقول اللهم إن إنا لا نسألك رد القضاء ولكن النطف فيه هذه عبارة مشهورة هذه عبارة غلط هذه عبارة خاطئة ولكن تسأل الله جل وعلا أن يدفع عنك الشر وأن ييسر لك الخير. يقول هذا ورد أكثر من سؤال في أحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله اختلاف في وقت النزول. فما هو الراجح في ذلك؟ تقدم أنه في ثلث الليل الأخير. في ثلث الليل الأخير هذا هو الصحيح. وهل يعبر؟ بلفظ التمثيل او التشبيه سبق ان الافضل التعبير بلفظ التمثيل يقول ما الذي كان في راس صبيغ <تصفيق> هذا ايضا صبيغ جاء سؤال ثاني عنه لانه قال هنا سؤال اخر لم افهم لم لما ضرب عمر رضي الله عنه صبيغ لما سال عن تفسير الايات هو لم يسال سؤال المتعلم المسترشد انما سال سؤال المتعنت عن المتشابهات سؤال التعنت والتشابه وهذا المتشابهات افضل نسخه من حيث الشرح والتدقيق لهذا الحق الصابوني ما اعرف والله انا المشخه له نسختان الدكتور بدر البدر والشيخ عبد الله بدر بن عبد الله البدر والدكتور ناصر الديع هذه يقول إذا قال الجهمي أنا لا أؤمن برب نزول عن مكانه أليس يعني أن هذا قول ينفي الاستواء؟ لا هذا كلام الجهمي ولا نعتد بكلام الجهمية ما معنى غير متكلفين للنزول بالصفة الكيفيه يعني ما نتكلف كيف ينزل؟ لا نسكت عن هذا ما معنى قوله اترونها للمؤمنين المتقين لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الحديث فيه فيه في صحته كلام بهذا اللفظ لم يثبت بهذا اللفظ ومعناه انه تنال المذنبين من الموحدين حديث الرفاعه لم افهمه لعلها ان شاء الله في الدرس القادم هذا عن الدرس وقت الدرس وهذا السؤال يقول كيف نستاذن الحيه الخروج من منزل وهل كل حيه تستاذن جاء في الحادث عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص الحية التي فيها السواد و... واستئذانها بالتحريج عليها حرج عليك أن تخرج من الدار وقسم عليك بالله العظيم وحرج عليك ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يقتلها اسال الله جل وعلا أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح وان يصلحنا وذرياتنا واخوان المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين